يا رب اتلمس ارادتك. ولكني لا اعرف الطريق جملة وتفطيلا. ولذلك في كل يوم اقول مع المردل في المزامير. عرفني يا رب الطريق الذي اسلق فيها. علمني ان اصنع مشيئك. روحك القدوس تليحسيني الى الانتقاعة اقول ايضا اهدني الى طريقك فاسلك في حقك عرفني يا رب شبولك اهدني في سبيل المستقيم ويقول ايضا في المزمور الكبير دريب انا على القرض فلا تخف عني والبياتي في استمراج اقول مبارك أنت يا رب علمني افعل مبارك أنت يا رب تكلني حقوق مبارك أنت يا رب امني في ذكر علمني انقطع مسيرة الخير وفي اخر كل صلاة نقول تسهل حياتنا ارشدنا الى العمل بالوصايا ونقول في القداس الكنائسي اهدنا يا رب الى ما نقول انا يا رب كثيرا ما اقفت وابعد عنك وانت تقول ارجعوا الي فارجع اليكم تقول ارجعوا الي فارجع اليكم وانا اريد ان هناك هذا الامر معك. كيف نرجع إليه؟ كيف نرجع إليه إن لم إلينا؟ ترجع إلينا لكي ترجعنا إليه؟ يعني بأيهم نبدأ؟ إحنا اللي نرجع إليك اللي ترجع إلينا لكي في قصة الخروف الضال ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال لأن يلقع إليه أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجهت وحملته على منك بيت بارك كذلك يترهم المفقود ما كان ممكنا أن يلقع إلى جيل لكن أنت بحثت عنه وانت اللي أرجعته إليه آدم الذي هارب منك واختفى وراء الإسرار هل كنت تقوله إرجع إليك أرجع, إرجع إليك ما كان ممكن أن يرجع إليك انت اللي أرجعت إليك انت تبحث عنه ورجع يونان هارب منك انت اللي رجعته ايه لي انتهرت في الشهرية وقالك هدموا مزادحت وقدلوا انبياءك وبطيط انا وحدي انت اللي ارجعت بريه تؤمن لشبك فيه وقال مش ممكن اؤمن بالقيامة الا لو حطت تباعك المسانين إنسا اللي جت له مش هو اللي رجع إليه التلاميذ اللي خافوا واختبروا إنسا اللي رجعت إليهم لكي ترجعوا إليهم شاول الصادق اللي كان في الصعيد وكل يوم يقود رجالا ونساء من السجن مش هو اللي رجع إليه إنسا اللي رجعت إليه علشان ترجعه فيك أريان أصوالي أمطنع اللي قتل كثيرا من المجيحين وستشد عدد ضحمة على أبيك مش هو اللي رجع إليك انت ترجعه فيك ومع ذلك بتقول ارجعه إليك فارجع إليك لا يا رب انت بترجع إلينا عشان نرجع إليك لوحدنا مش نقدر نرجع لوحدنا مش نرجع مش نقدر نرجع وده كلامك انت بتقول في يوحنى 15 خلطة بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا إذا مش نقدر نرجع إليك بدونك، إنت اللي أنت بترجعنا إليك. أيضا قلتش المفروض إن لم يدخل الرب البيت فباقى لم نقدر نعود، وإن لم يخرج الرب المدينة فباقى لن نسهل الحياة. فإحنا إزاي هنبني حياتنا الروحية من غير ازاي هنبني حياة الروحية مغيرة ازاي هنحرص انفسنا من هجمات الشياطين ان لو تحرصنا انت نقصة البدل تكون منك مش مننا لازم انتم تطلبوني ده عشان نطلبك لازم نعنتك هي اللي تخلين نطلبك كيف تكون نقطة في هل هالمهمة رجوعنا اليك هي مهمتنا احنا ام مهمتك انت مهمتك ثوبك هل توبتنا احنا اللي نتوب؟ ولا نقول كما قلت في ارمية النبي توبني يا رب فاتوب انا عايز اتوب لكن انت اللي تتتوبني وبدونك لا استطيع ان اتوب تتوضني يا رب سأتوف في الرمية واحدة ارجعنا يا رب سنرجع ارددنا يا رب الى خلاصنا. اردد يا رب سبينا مثل السيور في جنوب انر علينا بوجهك وقتك فنقر ارجعنا يا رب سنرجع أردتنا يا رب إلى خلاصنا أردت يا رب السبيانة مثل السيول اللي كانوا أننا على ما بوقف شغلة أنت يا رب اللي تقول ترجع إليه ترجع إليكم وإحنا عايزين إنك أنت ترجع إلينا. لكي ترجعنا إليه فهذا هو عمل في هذه هي مسؤوليتك الالهية لأنك انت الرائع الضالح المفهوض انك انت طرعان بمواضع قدرة وعلى ماه الراحة تمردنا وتغط انفلنا وتحتينا الى سبر الزرن حتى ان سبنا في وادي الزرن الموت لا نسلق الشرق لأثن انت معنا انت بتقول يا رب في سترحة قيام النبي على هرعى ثماني وأربطها يقول السيد الرب وأطلب الضار وأسترد المطروح وأكبر الكثير وأعصف الجميع هل تظن ان الضار ده يرجع لوحده ان لم تطلبه أنت انت بتقول أنا أطلب الضار اطلقه إذا وإسعى إليه واسترد المطروض لأن المطروض مش هيقدر يجيب لنفسك وانت اللي تجدر الكثير وانت اللي تعطب الجريح يجيلك يا رب واحد من أولادك ويقولك أعطني نصيبي بالمراض ويأخذ بعضه ويمشي ومتسيب ويمشي أخو مشي و ورجع تاني لكن فيه ناس كتير خرجوا من بيتك و ضدوا و وهم رجعوش و هم الغالبين انت بتقول اخلص غنمي فلا تكون بعد غنيك هل تظن غنمك هده تبتخلص نفسها ان لم تخلصها انها بتقول اقطع معهم عهد السلام وانزع الوحوش الرديه من الارض اخلص غنم من اكواههم فلا تكون لهم مهكلة كل دعم ربنا هو الذي خلص غنم من اكواههم فلا تكون لهم مهكلة اذا اين وعودك هذه يا رب اين وعودك اين وعودك التي قلت فيها ها انا معكم كل الاجام والى انقضاء الضعر اين وعودك التي قلت فيها ان عباب الجحيم لن تقوى عليها اين وعودك الذي المد... التي كنت فيها للكنيسة هو ذا على كتبين الرشف والتي كنت فيها ان نسيت الام رضيعة انا لا امساكم اين وعودك التي قلت فيها عن غنمك في يوحن حشرة اخرافي انا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الغد ولا يخطفها احد من يديك ولا يخسر احد ان يخطف من يد ابيك اه يا رب ها اين يدك القابضة والتي خطف منها كثيرون من اين ملكوتك على الارض انظر الى الخريطة واين ترى ملكوتك فيها تقول ما ابي خلاب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يبدونه لماذا يلب قليلون هم الذين يبدونه لماذا قليلون يخلصون وأنت الذي تريد إن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقولون أنت الذي قلت الآن حصصتهم في حقك ولم يهلك منكم أحد نحن نكذبك يا رب لأن الإله حنون لا تشاهد موت القاضي لما يرجع هو يا نكلمك لأن الإله حول تستطيع ان تنقص فهذا مقلبك الكل مكلمك لانك اله فارض مكلمك لانك اله مفرادة تقبل الحوار معنا مكلمك لانك اله حكيم تخل من الجاذي خلاوة الجافية يا ذا الجافية. اين الايمان على الارض? اين القداس على الارض? وهذه الانشرافات دملة الارض كلها. انشرافات ايمانية. انشرافات سلوكية. ربها الشكرية وأنت رب تفسر وتنظر والأرض مملوه من الفساد وبقي أنت عمد أين رعايتك وأين حكمك أنا أعرف أنك ترعى وتحمل وأعرف أيضا أن كثيرين يفتكون عشان كده دووت بيقول لك ارنا يا رب قوتك ارنا خلاص ولينا اتكلمنا نشوف لماذا يقولون اين هو رب ملابه؟ اين يا رب عمل نعمتك؟ اين عمل روحك القدوس؟ في قرنطس الاول اثناشر لا يا صديق احد ان يقول ان النجيح رب الا بالروح القدس اين يا رب خلاص وانت قد جئت لتخلص ما فقدت وقلت لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم اين عملك في العالم الان اين روحك ناري اين مواهب روحك الخطوط كما كانت تعمل في القديم وكما قلت اذكب من روحي على كل بشر وهو في السماء وعلى الأرض انا اعرف المشكلة المشكلة هي حقية الارادة التي اعطيتها لنا فالبشر في التغلب على حرية الإرادة بدأ أنفسه ونبدأ تكافؤ الفرق الذي أعطيهه الشيطان والتعلق الشيطان حلاك العالم أليس من حدود لحريه الإرادة على الأرض هل تترك يا رب الناس إلى حريه إرادتهم؟ يخلقون أنفسهم يعني تشوف واحد يرمى روحه في البحر ويغرق كل نسيبه صفرية ربطه إنسان ينتحق ويغتل نفسه كل نسيبه صفرية الناس فيهدقوا أنفسهم ويروحوا وغنم وصفرية ربطه لرادتهم حتى بتركهم. الى حرية ارادتها ياريتك في رب تتدخل في حرية الارادة وثبت الناس في حرية ارادتها ثبتهم انا عارف انت تقول لا اريد ان ارغمكم على عمل الخير صحيح لا تريد ان ترغمنا لكن ساعتنا ان احنا نعمة بالخير ارشتنا علم بتقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاصبار لا يمكن تدخلوا ملكوت السماء عليك عاملنا اذا كاصبار الطفل يحتاج الى من يحمله والى من يحتمله فيحملنا واحتملنا الطفل يحتاج الى من يرشده ومن يغذيه ارشدنا وغذينا الطفل يحتاج الى من ينظفه من اوتاكه نظفه من اوتاكه لا اعتبرنا دي مريض اتحدى ليس له انسان يرضيه في البركة يعطل عبر مريض اديك تبخان وشفيت ومن غير البركة عاملنا فضعفاء كعاجبين ده قوتنا منك انك تقول قوتي وتسجحتي هو الرب وقد صار بي خلاصة اعمل فينا ايضا تقوت تقول كم ماذا اردت ولم تريده طب يا رب ان كنا لا نريد هل تتركنا لعدم ارادتنا إن كنا لا نرغب في الخلاص، هل تطرقنا عدم رغبنا؟ قول السيد الرسول في رميه في رمية سبعة الشامل الذي لسته أريده بإجاهه أفعال إذا لسته أريده أنا بل الخطيئة ساكنة فيك هتصرق هي رب الخطيئة ساكنة فينا؟ في ايه ايه جميله جدًا في فليبتي اثنين تلاتاشر يقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا لاجل الوقت الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا اذا ان كنا لا, لا نريش اجعلنا نريد ان كنا لا نريدك اجعلنا نريدك ان كنا لا نعمل اجعلنا نعمل وانت وقال امنحنا هذه الاراضة ان كنا لا نرضى في حياة الخداسة امنحنا هذه الاراضة كهدية مجانية من عندك لا تترك العالم الى نفسه ان كان العالم قد رفضك فلا تتركه الى رفضه ان كان العالم لا يريدك فلا تتركه الى عدم رغبتك حقا يا رب ما موقفك من الرافضين لك ما موقفك من المقاومين لك؟ ما موقفك من المدنين على عمل الشر؟ هل تصف كل هؤلاء إلى رفضهم وإلى مقاومتهم وإلى اتهامهم الشر؟ ما موقفك من الحالات الشاذة؟ الحالات الخاصة الحالات المنحرفة الحالات المتطرفة الحالات العاجبة واحد مش قادر يوصل لك ما يوصل فيه واحد قلبه تلفان من جوده يسيبه القلبه التلفان ما اريد ان اقوله اخيراً لا تتركنا يا ربي لأنكتنا اعمل فينا لكي نعمل معنا انت كل كل غصن لا يصع ثمرا يقطع ويلقع في النار طب ده الثمر ليه لان عزارة الشجرة لا تسري فيك اجعل يا رب عصارة التدري فيه وحينئذ يصنع ثمرك نقض حوله ودع ذلك اتركوا هذه الزماء ايضا صدقني يا رب وانت تعلم كثير من الزرطبين يريدون القيام ولكنهم لا يستطيعون واكنهم اذا معزيهم انظر الى خليقة تت باعتبار انها خليقة بعيفة ميالة عاجدة واكنهم معزيهم انسى الكل في الكل تعمل كل شيء في كل احد ولتكن مشيئة